بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبغي مرواات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَوْبَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا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 عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سيدات سائحتين في باتو وأبكار، يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار وقود الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ان ما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ثوبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْلِمْ لَنَا نورنا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَنَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ومأواهم جهنم وبئس المصير مرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا شيء وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي وَاتَّفَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ